كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أن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 مصدقا لما بين يدي بَيْنَ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.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 بني إسرائيل وكفر الطائفه فأيدين الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الإسلام wwwislam